شبكت كتاب الله تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا لا إن اشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهب فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله أزمن روح الله إلا القول الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزيفة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أير المحسن قالوا سال الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لك و هو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واعتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لا ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله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 كنتم خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الرَّحِيمُ